لِلْإِنْسَانِ لَيَطْغَى أَرَأَى اسْتَغْنَى إِنَّ إِلَٰهَ رَبِّكَ الْجَعَلَ أَرَأَى الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا على الهداء ومر بالتقوى أغايت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي نصف عم بالنصية نصية كاذبة خاطئة فاليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه وسجود وقتريب